يا رب العالمين والله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى المؤمنين ربنا الله ونبينا وجدنا في الارض و ابنك <تضحك> الله والله حميد تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوده وجينا بالتقني ودار تقدمي تقني رسول الله قال انه غثه ضعيف قال وسيكون بذلك الله العجلت اصل والطاعه وان كان امر اقلمت انتم لا تعيشون في فجاءه لقد مرت امضاء وعليكم بشنه وشنه منفاقات السدود الحاكمين اعدي على ادمياج اياكم محذرات الامور ان كل بدعه بداله هذا الحديث وما لها من النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر فيه ما لا حكم والعنف لا يبعي في الحلوث وأن ما يتجره منها العيون وما لها من الكلمة وما لها من الأثر في النفوس ففيها البلاغة وفيها وجه من كلب وفيها درخ العيون في إسلام قال ابن رجل في جانه العلوم للإسلام فالبلاغة في المواقف وأنها أكرب إلى كبير تلديك فالبلاغة يتوصل إلى المواقف ويسألها إلى كذيب السلام علينا بيحسن الثورة من الألفاظ الدرمة علينا وأصحيح ورحمة الله علينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فتبصف الله المؤمنين بيوجد كذيبه مبارك إلينا وَإِنَّا بِكْرِ اللَّهِ كَالَ <سؤال> اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عِبَادِكُرَ اللَّهُ عَجِلَا سُمِينُونَ فَإِلَا يَكِدَ عَلَيْهِمْ أَيْا كِمْدَةِ الْسُمِينُونَ فَعَالَ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّنُونَ تَتَوِّنِيُّ إِنَّا رَسُولَ اللَّهَ كَأَمَنَا وَحَقَبُّنُونَ ان هذه وصيه تشمل التمويل يعني المشاكل عن كمله اذا تطلب تعامل الاطراف والحنيصون على كل فرد هي بل جامعه اعاده بها اليهم مسؤولين وكانوا سدونا بها ردونا عليها بان ان الوفيه عند الوداع الى مقبره ولا ان هذه المعذره كانت دون موجب بوجود فلو شيء كنت تقول لا تضل الله اياد على الارض بين و بين غضب الله وحادث من سوء تدبيره و ذلك بسبب تراعات لكن هذه المعاصي وتسديد الأخبار وعصية الله للأولين في السبب كما قال عزمي القائد وعلى سبيل المبينة مريات من مستدل الله وهي سبب كل شيء الذي نحن في السبب ويأترامل بكت الله بكتبه <تصفيق> مَا سِيَمَ الْآيَاتِ الْمَرْضِيَةِ اتُكْلَا إِنَّا نَوْيُّ الْأَمْلِ وَكَذَلِكَ بِيَوْصَى رَسِيلِ اللَّهِ سَلَّى الْعَوْرِ الْعَوْرِ الْعَوْرِ في هذه الموعدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم بكي مولاك الأمير فَمُعَمَرُ بِيْهِ مِنْ طَعَةٍ فَنَبَى عَلَيْنَا طَعَةٌ تِي فَمُعَمَرُ بِيْهِ مِن لا يجيز لنا طاعته دين عصم الحميم لأنه لا طاعة لمخلقه فأرى لو كان الأمير عصم فقد أجمع العلماء على أن قتل الإسلام للثلاث وإحمرنا جاء في هذا الحديث وغيره من الأحادث معناه بالمحل المبالغة في المحل المسواع فان كان ذلك لا يقع لذلك نحن على توليه الخليفه محمد الفاتح او جميع اي وان هن اكيد بسمه هذه هذا من دلائل وجوده في اي عن امر اقتصاد وقت انه قدر ان يكون داري أولي الذين قرالت أعنى قراءة المسيطة للعبادة الله أضركوا افتلافا كثيرا خالفة لما كان عليه رسول المسيطة للعبادة وذلك بذيور بعض الناس القراءة من قدرية وخوارف الأخير أولوه فعليكم بسنة بسنة المسيطة للعبادة للعبادة المسيطة للعبادة أولو عما بالنهايين ما قدره الله عليه وسلم اشهد التارو دي عشان دائره تاريخه تاريخه بالتنسيق الرسمي الراجدي وولواءهم ابو بكر بن عمر من الالمين رضي الله عنهم اجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كناره ذو كما جرى حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم انما ولد في 30 سنه وبارك الله انك اوه قال عمر رضي الله عنه لكن المشروع المشروع اصدروا ذلك المشروع للمقيمين هل الله ربنا ابو سعودي لمن ابتدات الى اعماق الاخوان يقول لي يا سوره تكاني لذا كان الصلاة كبيرا لا يطلق نسمى السمتي إلا على منذككم فريننا أن ذلك عن التفل الأولياء ويستبدوا الحجاب وكبير من العلمين فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التنصف بسمتي والسلمة ان وياكم من اهداف الدول كان كل مبدا كان تسديدا للثمن وياكم وياكم من المبادئ ده لا بدعه بلاله ولهذه انه لا بد ان نركز على السوق ان مالك الله اصله وهذا الى الاحتيال والتبذير النبي ذكره صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل جين فإنه من يعجلون كل هذا التبعين وجافت النبي صلى الله عليه وسلم كل الجدع بأنه بلال ولا يكون شيء من الجدع الأتنى لعوين كوليه كل جدع كل جدع وكبرأي أن كل جد يوصف كل هذا صحيح عن إبنحيه رسول الله عبد المسؤول كل جدع كل بلاله وان اجعده من شائله للاستفاد ابن الناجيون ثلاثه نادي كميه طول عدد الناجيون طلبوا من كميه طول ابي استدار هذه الشوهه اللي بدها تعمل تقلب فزادوا ان محمد الثني والثاني يعني الله هذول الذين اكملوا طريق الدين ما لا نكرم عيد الدين بل فقال ابو هريره شا بندي بان امر السنه ده علامه الدين المقلين نطبق الحكم ان ترى الهواء علامه الدين البلوي وقت البدايه وان الحديث اللي رواه ان شاء الله سنه في الاسلام السنة. كانه أي لها جوماً عنه جهة وأي محلول على الإبنة كن في الأسنى والخلط والله هو واضح إنسى ربي الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوه على التبك أتى رجلاً من الأمصار بالطبط التبير أتابعه الناس على التبك وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هو محمول ايضا على وان من ابى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بها فمن قتله من هي راى ديارها راى ان تنزل على اثنات التراويح لرمضان اي ارهال مشهيه صلى الله عليه وسلم قال من صلى او صلى حاصله ان توطى رمضان بذلك وهذا انك لا تخشى ان تخرج عليه مما يسمى انه كان لما كان رسول الله, الله كيف وقالي. وقالي من صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان يشعر من الضيق قد ما تواترت في اعداده واعداده وذهنه ثم ايضا يشمل الخلافات ما دعا ان صلى الله عليه وسلم لهم ما دعا وكان يسال طالبين në rregullat e tre të nivelit